بسم الله الرحمن الرحيم تب ربك الآن الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أقرد المرعى فجعله غتان أحوا سنقرمك فلا تنسى إنه يعلم الجهر وما يخطى ومن يكترك للمسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الأشقى الذي يصنى النار الفضرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح منك وذكر اسم ربه فقلنا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا ما في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى